بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفا او انقص منه قليلا او زد عليه ورد للقران ترتيلا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 121. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا 123.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 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْسُوا فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وأخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وأخرون يقاتلون في سبيل الله وأخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من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 اللهم غفور رحيم